قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لمرسل عليهم حجارة من طين مسومتنا عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأمين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بغكنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ كيل لهم تمتعوا حتى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 ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل فِي أهلنا مشفتين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَانِنٍ وَلَا مَجْنُونُ أَمْ يَطُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبِّ صُبَّ فِئْنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَمْنُوهُمْ أَخْلَاهُمْ بِهَذَا أَمْ أَبْطَؤُمْ صَرْوًا أَمْ يَطُولُونَ تَقَوُّلَهُ بَل لَّا يؤمنون.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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم أَمْ أم يريدون كيدا فالذين كفرهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما وَإِذَا رَأَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُوبٌ فَدَعْوُهُمْ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَضْرِبُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْكِفْرَ وَعَذَابَ الْخُسْرِ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَغَادَرُوا رَبَّهُمْ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 عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى الصدرة ما يرشى ما زار البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الآت والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم لك هو له الأنثى تلك إذن كسمة ضيزى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ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 وَإِلَٰهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ ۗ يَا جَزِي الْذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَا جَزِي الْذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ٱلَّذِينَ يَهْدِكُمُ الْكِتَابُ كَبِيرًا مِنْ ذُنُوبٍ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللمن. إن ربك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 وكل أمر مستكر ولقد جاءهم مِنَ الأنباء ما فيه مزدجر حكمة باررة فماتوا من النذر فتغل عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت فهود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسر أولكي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون ودم للكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء كسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كأشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوف بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاهُمْ بُطْشَةً فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عَنْ أَعْيُنِهِمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَالْعَذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَ مِنْهُمْ بُطْرَةَ عَذَابٍ مُسْتَقِرٍّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ من مدكر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 علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجن والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخفروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه ومنخل ذات الاكمان والحب اللصيق والريحان فباى اي الاء ربك ما تكلم خلق الانسان من صنصار كالفخاخ وَقَلَ قَجَّ مِ ماردٍ مِ الن فَبأ آلَ رَبكُ م تُكَبًا رَب المَشْلِطَينِ وَغَبُّ الْمعربَعيد فَبأَ آلَ رَبِّك ما تكَبًا م رَجَلبَح بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أهلها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تَفُجُونَ إَِّ بِسُ القان فَبِأَ آلى يبِكمَا تكَّبان يُْسَنعَلَك مَا شوظُم مِن آال وَنح فَلا تَم تَصان فَبأَ آلَ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله اسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بشيماهم فيؤخذ بالنغاصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكربان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان في ثمار فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صورم قصورات في الخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطغ نسو ان سن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على عرش رفرف قدر وعباد حسان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 وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مَا أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في دنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرهم مبونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّرْيَمَ لا نُصَدُّهُمْ عَنْهَا وَلَا يُغْرِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَنَحْمِلُ طَيْرًا بِمَا يَشْتَهُونَ وَأُحُونًا كَأَنَّ الظِّلَّ يُلْقَى عَلَى جزاء بِمَا كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فدعلناهن أبكار عربا أتراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل منه يحبون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبروثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجهورون إلى ميقات يوم مغلوس فَمَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُجُودُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَهُ اَفَرَأَيْتُم مَّا تُنْزِلُونَ اأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى اَن نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي لا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نساء جعلناه رجاجا فله لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للقوين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 دُونَ يَرَوْنَ مَاءً إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وأما إِن كَانَ من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليكين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض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 من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبألمانهم بشراتهم. بشراتهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلككَ ق الفَوس الله يَْا يقول المُافقون وَهُنا ف قَااتُ للِ الذيذ عملل قونَ نَكُبس منّ لك كجركم فلتَسُ نورراًا فَقُلِ بَ بينَكمْ بسول الكوب فَقولُلِ بَ بينَكمْ بسولَّوبَاب بضهُ فِيجِب مححم وَلهه مِن كِلَ ل العذاب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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله طميل عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون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 لَّئِنْ أَعْلَمُوا الْكِتَابَ لَعَرَفُوا أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَنَّ الْحَقَّ مِنَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتَ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ